م و س ل ع ه النابلسي ر للعلوم الاسلاميه ي على عبده ل a y e you、oh. b r e سشراء ا ل وساءت مرتفقا م ت و س ف ي ه ا ع ل ى ا ب ل س ي ل ن ع م ل و ح س م ر ت ق ا ل ا ب ل ا م ي ه Thank you. you、uh -huh. Amen. حتى أ موسوعه ا ل ن ا حتى ا ل س ي ل ه ل ع ل ي ئ ا ل ا ق ا ل أ ل م أقول إنك موسوعه النابلسي ل ل ع ل ت ك ع ل ا س ل ا م ي ه حتى الان Thank you.